إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطْعِعُ الْمُكْلِبِينَ وَادْعُ لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ وَلَا تُطْعِقُ كُلَّ حَلَافٍ مَّهِمْ هَمْ مَا زِمْمَشَائِنَ بِنَمِيمٍ من لا عل للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنين أن كان ذا ماذ وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بلوناهم كما بلوناها أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرموا إنها مصبحين ولا يستثلون فطاف عليها طائف من ربك وهم لائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرصكم إن صارين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضارنون بل نحن محرومون قال أوسقهم الم اقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، إلا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.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 مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا ما أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين